وإنزمام خلقك واستخلفتني على أرضك اللهم فخذ بيدي في المضايق واكشف لي وجوه الحقائق ووفقني لما تحب واعصمني من الزلل اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه ألك يا الله مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهالة المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضع لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أن اللهم كل مأيضا وناصرا وكن بي براوف رحيما يا خير المسؤولين إليك أشكو ضعف قوتي